وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما ذئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل وَالَّذِكَّةَ كثير من أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يردونكم من بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كفارا حَسَدًا من عند مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ ما حَسَدًا مِنْ الحق مَا تَبَيَّنَ لَهُ الحق. فاعفوا واصفهوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة واتوا الزكاه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله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 بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وجهه لِلَّهِ وَهُوَ مُحْتِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عند رَبِّهِ فَلَهُ أَجْرُهُ عند رَبِّهِ وَلَا خوف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نعم. بارك الله فيك ورزاك الله وخيرا. <تصفيق> قال المصنف قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا هذا أول نداء في القرآن لأهل الإيمان بتاع باعتبار ترتيب المصحف فهذه أول موضع ونادى فيه أهل الإيمان خاص فقدم معنا يا أيها الناس ثم جاء هنا يا أيها الذين آمنوا وقد روى ابن بحاتم وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه لما قال له رجل اعهد إليّ. يعني أوصلي فقال ابن مسعود أوصاف ثم قال له إذا سمعت الله يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك فإنه خير يأمرك به أو شر ينهك او أو كما قال رحمه الله ورضيه عنه فإذا سمعت الله يقول يا أيها الذين امنوا فهذه أرعيها سمعك طيب قال المصنف وراعنا بلا تنوين من راعيت وبالتنوين من الرعونه يا أيها الذين امنوا لا تقولوا راعنا راعنا هذه بلا تنوين قال من باب رعيت رعيت يعني راقبت أرعني سمعك فرغ لي كلامك فرغ لي أو فرغ أذنك لكلامنا وهكذا هذا المراعات وهذه كانت بلسان العرب الذي كان يتكلم به الصحابه رضي الله عنهم واجري القرشيون ويتكلم به الانصار وهم قحطانيون فإذا قالوا راعنا يريدون احفظنا سمعك راقبنا سمعك فرغ سمعك لكلامنا ونحو ذلك أما لسل اليهود خاصة فإنها معناها اسمع لا سمعت من باب الدعاء هذا على القول بأنها بلا تنوين معناها اسمع لا سمعت فهي هذه في لغتهم ومن قرأ راعناً لا تقول راعنا بالتنوين. قال ابن قتيبة هو اسم مأخوذ من الرعن والرعونة. أراد لا تقول جهلا ولا حمقا وقال غير كان الرجل إذا أراد استنصات صاحبه قال راعني سمعك. فكان المنافقون يقولون راعنا يريدون أن تأرعن إذا إرادت سوء. واضح. فإما على المعنيين كلاهما في لسان اليهود خاصة في عرف كلامهم ترجع الى الرعونه ترجع إلى الرعونه او الى الدعاء على المنادى اما تكون راعنا بمعنى اسمع لا سمعك الله يعني دعاء عليه هذا في لسان اليهود في لغتهم في عرف لسانهم وخطبهم وإما ان تكون راعنا بمعنى ارعد يعني يا ارعن يا احمق وهذا سب شتم على القولين إما دعاء عليه أو وصف له بالذم والقبح فكان يسمع هؤلاء اليهود هذا الكلام واغتنبهم المنافقون فكانوا يقولون بهذا المعنى على معنى السب والشتم في لسانهم ويستنزقون فيما بينهم فقال ربنا تعالى للصحابة والصحابة كانوا يقولون على لسانه المعربي راعينا يعني أرعنا سمعك أحفظنا سمعك راقبنا بسمعك فرغ لنا سمعك لكلامنا نحو ذلك يبقى بالأدب يعني كأنه طلب والتماس من المنادى أن ينصت إليك هذا المراد بها في لغة العرب لكن عرف اليهود كما تقدم فربنا نهى عنه قال لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا قولوا انظرنا قال بمعنى انتظرنا وقال مجاهد انظرنا اسمع منا طبعا انظرنا يعني انتظرنا اسمع منا أقبل إلينا كلها معنى واحد يعني ولكن قول انظرنا واسمعوا قال ابن زيد لا تعجل علينا وقولوا تعالى واسمعوا أي اسمعوا ما تؤمرون به يعني استجيبوا سمع الاستجابة هذا. استجيبوا لما تؤمرون به وللكافرين عذاب أليم هذا التعريض وبيان وعيد للذين قالوا راعنا على ذاك المعنى السيء سواء كانوا من اليهود أو من أهل النفاق حين اصروا ذلك طيب ثم قال سبحانه ما يود الذين كفروا طبعا هذه الآية أحفظها عندك الآية هذه أصل عند أهل السنه والجماعة وأنا بينت هذا في دروس تفسير الاعتقادي في اجتناب الألفاظ المجمله يعني الألفاظ البدعية والألفاظ المجملح في لفظ بدعي اللفظ البدعي هو اللفظ هذا استطراب خارج درس التفسير تستفيد منه إن شاء الله لما نقوله خارج الدرس يعني خارج المقرر لفظ البدعي هو اللفظ الذي نحته أهل البدع على بدعتهم صار شعارة واضح مثل الارجاء. الارجاء لفظ بدعي ما يقول أحد أن أقول إرجاء من باب الرجاء لا يحل واحد قال نفسه أنا مرجي مبتدع. طيب كل جمع نقصد مرجي أرجئ الأمور إلى الله في العصات انا مرجئ على أن أنني أريد الرجاء للعصاه هذا مبتدع مبتدع في النسبة وكل هوى بغير الإسلام فهو كما قال ابن عباس كل من تستنى باسم غير الإسلام فهو مبتدع لذلك هذا يكون مبتدعا قولوا يا جماعة أنا ما قلت الإيمان العمل خارج مسمى الإيمان وما قلت الإيمان لا يزيد وينقص أنا مثلكم أقول قول وعمل ويزيد وينقص وكذا لكن انا مرجئ باعتبار الرجاء نقول هذا اسم بدعي بذاتي بذاتي بدعي واضح ونفس الشيء خارجي ولذاك من أخطأ بعض الناس لما قال طبعاً هذا خطأ الأسماء لكن أخ بعضهم أخذها ماخذ ما التعصيل وبعضهم أخذها ماخذ ما الإلزام وهذا نفرق بينهما واحد مثلاً قال عن هؤلاء يريدون أن يعتزلوا المشركين هؤلاء يريدون أن يعتزلوا المشر هذا الأوثان فقال نحن باعتبار هكذا يقول مجيب هذا يقول نحن باعتبار اعتزال الأوثان نحن معتزلة قال سمينا معتزلة باعتبار اعتزال الأوثان لأن الله قال واعتزلكم ما تدعون ترى هذا الطريق غلط يعني هذا التأصيل يصير ممتدع لكن لن تسمم بغير اسم شرعه الله عز وجل اسماء الدين هذه يشرح الله سبحانه وتعالى الميسان هو ينحج اسمه بهواه ويسمي نفسه بأسماء هذا يصير مفارق للجماعة وهذا اتفاق على سنة الجمع أي وعده يسمي اسمه بغير الأسماء شرعية كسمى الإسلام هذا اسم شرعي واضح اسم الإسلام جماعة المسلمين أهل الإسلام أهل التوحيد أهل القبلة أهل الصلاة أهل السنة أهل الأثر أهل الحديث هذه لها أصول في القرآن واتفق الناس على تسمية بها واتفق الناس على تسمية به المهاجرين والأنصار أسماء شرعية ولكن في الصحيح انس ابن مالك يقول سمان الله مهاجرين وانصر وربنا قال شارعا وراضيا لهذه الاسماء ومثنيا بها على اليها قال السابقون الاولون من المهاجرين والانصر والذين اتبعهم بحساب فهذه اسماء شرعيه لكن هناك اسماء بدعيه كما تقدم سواء طوائف او عقائد فاسده فاللفظ البدعي هنا الشاهد ان اللفظ البدعي بذاته الإنسان إذا سمى به نفسه صار مبتدع خارج من بأرتها للسنة الجماعة وإذاك لما قيل بعض السلف من السني قال السني الذي ليس لهم لقب السنة هو الذي ليس لهم لقب ليس مرجع ليس خوارج ليس شيعة رافضة ليس قدرية ليس لهم لقب لقب يعني النبز بـ بـ بـ بـ بأعقائد فسدة فهذا ما يتعلق بهذا الباب إذن إذا كان اللفظ بدعيا شعارا لأهل البدع لا يجوز قوله ولا يجوز موافقتهم عليه بل يجب البراءة منه وذلك السلف ينصون على البراءة من الإرجاء والأعقد خوارج ونعو ذلك الأمر الآخر أيضا من الألفاظ البدعية العقائد التي الألفاظ التي يستعملها أهل البدع ويخاصة بهم في عقائدهم وإذا مثل الجهمية كانوا يستعملوا ألفاظ هي ألفاظ كحروف ومباني حروف عربية من حيث الحروف التهجية لكنها في نحتها وصياغتها هي بدعية مثل الجوهر مثل العرب مثل الجسم واضح مثل حدوث العالم خصائص معينة هذه بدعيات ألفاظ بدعية ولذلك الإمام أحمد رحمه الله في الكتاب المحنة لصالح وغيري وهمبل كذلك جاء في كتاب محنة لغنين مقدسي أنه قال لما جاء عمه ويكلم المعتصم وكذا حكينا القصة في دروس المحنة لما كلم المعتصم فقال له إن ابن أخي لم يجعل التنزيل وإن ما اختلفه في التأويل فادع قضاتك وفقهاك أن يناظره فلتق له واحد من حراسل لو كان وزيرا في البلاطة ومستشارا فقال هكذا ستجعل لابن لأ أخيك الحج قال هكذا نطقته فالأمام الشاهد يقول لأمام أحمد فدخلوا علي القضاة الجميلة ومعتزلة وكذا الذين صلوا نظيرون لأمام أحمد قال ومعهم هنا الشاهد قال ومعهم كتاب في صورة السماوات والأرض الصادم صورة السماوات والأرض فهذه النقطة أشكلت على بعض من تكلم في المحنة فقال هذا اللفظ ممكن غلط والظاهر الله أعلم انك إذا ربط من كلام أحمد في الرد الجميع الزناتقة وكلام الداري في أواخر النقد أنه هو أحدث نوع جديد في التوحيد ثم عرضتها لحالة المعتزلة أنفسهم سواء قبل أحمد أو قبيل أحمد أو في مناظرة أحمد ستعلم أنه مسألة حدوث العالم يعني بدعة حدوث العالم بدعة حدوث العالم كلام فيها بالبدعة هذه البدعة خرجت من عندهم وهي بدعة فلسفية هذه جاءت من عند الفلسفة لو لك ملاحظة فكانوا يريدون تجريد العقل للوصول إلى تفسيرات الأسئلة الكونية أو يسموا الأسئلة الوجودية ما هذا العالم؟ من خلقه؟ وما وراءه؟ ولماء؟ والمصير؟ ست سبع أسئلة رتبوها ترتيبا معينة يريدون يفهمونها لكن شرطهم في فهمها أنه يجرد لها العقل لا تطلب بالوحي لا بالتسليم ولا الفطر الأولى وذلك أرستو ليسموا المعلم الأول الكفر يقول لابد أن تستحدث فطرة أخرى ما تقول فطرتي تقول كذا لا استهدف فطرة أخرى فأدخل المعتزل هذا على أهل الإسلام وجاءه ناقشه في إمام أحمد يناظرونه بمسألة صورة سماوة الضرد يريدون أن هم طبعا هذه مسألة هي مدخل لتعطيل الصفات يعني هو الآن يكلمك العالم هذا مخلوق أم لا فأنت يعني واحد ممكن لا يفهم القوم يقول العالم مخلوق هنا يبدأ هو يقرر خلق القرآن يربطها ربطا تسلسليا ويعطل الله عن الأفعال الاختيارية وأن الله يفعل ما يشاء فهي مدخل يعني لذلك كل كتب المتكلمين سواء المعتزلات أو أشاعر بمدارسها كلهم إذا جاءوا يتكلمون عن التوحيد يتكلمون عن خلق العالم وإذا جاءوا ينصون على أول واجب على المكلف على اختلاف الصياغة النظر قصد النظر لكنه كله يرجع للعالم حتى ألف بعضهم رسالة رسالة في خلق العالم وأنه هذا أول واجب على المكلف وقد انبهر بهذا بعض الأغبياء والحمقة بما لم يدرسوا علم الكلام لكنهم طلعوا على بعض ما عندهم فكتبوا كتبا يعني بعضهم كان ينتسب للحديث يعني كانت انتسابا رخوا يعني لما شاف الاشاعره يضجون بالكلام في هذه المسألة ظنها من عمق الدين تخيل أبو عمر الداني قراءات وسنيد، لما يلف رسالة الوافية يقول لك أول واجب على المكلف النظر والاستدلام قاضي أبو يعلى وإن كان رجع في بعض مواطني لكن هو مضطرب جدا في هذه الأمور يقرر في المعتمد أن أول واجب وتنظره للسيدلال هذا رجل حنبلي وذلك الرجل يقرأ القراءات والأحاديث بالمفرح القرطبي لو كتاب التفسير مسند قصص القرآن عنده لسالة طلعت عليه مخطوطة في سبق قواعد التوحيد يقول أول واجب مقلف للسيدلال واشرح في دليل السيدلال وأنه نظر في الكون وتفكرون في القسامة الأرض يخلط بين التفكر اللي هو زيادة في باب زيادة الإيمان أن الربوبيه عندنا فطرة أصلها زيادة النظر في الإيمان لتحصيل معارف او زيادة إيمان في باب الألوهية والتعبد لله تعالى سبحانه وبين التفكر اللي هو أصل كلامي مبني على أنه هو واجب رقم واحد فالقصد ما لا أن اولئك أتوا ببدعيات في الإمام أحمد شوف فرق موقف الإمام أحمد أحمد يقول لما دخلوا عليه بكتابه صورة السماوات والأرض فسألوني اشياء فقلت ما أدري معه الله أكبر الأحسن شيء يعراض لا خاض معهم أحمد وقال هذا اللفظ سأقلبه عليكم ولا ساقلب عليكم دليلكم قال ما أدري هو. حتى ابن ابي دؤات في المناظرة صار يقول أحمد أنت ما تعرفه تجيب عنه وما لا تعرفه تقول لا أدري هو. لأن أحمد لما يستدلوا عليه بأدلة من القرآن يرد عليه لما يرام يتشرعون بأدلة الكتاب والسنه يرد عليه فإذا فإذا خرجوا عن تشرع والتزام الكتاب والسنة صار الإمام أحمد رحمه الله يقول لا أدري ما هو سألوه عن الجسم برغوث قال الله جسم قال أحمد ما أدري ما هو شوفوا فق الامة رحمة الله عليهم لأن هذه ألفاظ بدعيه ألفاظ بدعيه من لحجه أهل الباطل فمن قال بها فقد ضل إذا استعملها في التعطيل فهو معطل ولو لم يكن من آل التعطيل أصله وهكذا هذه قاعدة سلف الإلحق ولذلك لما قال واحد عند عند وكيع القرآن مجعول كفره مع أنه المشهور من كلام الجهمية القرآن مخلوق لكن ما قال مجعول كفره هذا لفظ جهمية لفظ معروف عند الجهمية يقولوا قرآن مجعول ومخلوق عنده سواء كفروا وكيع ولما قال واحد القرآن محدث كفره لأنه محدث ومجعول ومخلوق شيء واحد عند الجهمية هذا عرف كلامهم فإذا كان اللفظ شعارا لأهل الباطل فجاء شخص تكلم به فممتدع سواء بدع مكفرة أو مفسقة بحسب موافقة تلك الطائفة لكن اللفظ البدعي ولو لم يكن موافقا لقصد الطائفة هنا الفلت يعني القاعدة يشهر أن تكلم بلفظ البدعي فله حكم الطائفة ولو لم يكن قصده موافق الطائفة يعني قال قرى مجعود قال من باب إنا جعلناه ها يعني مص نجعنا قلنا جعنا الله قال جعنا ليس الجعل الخلقنا واضح فيقول إنا جعنا وقرآنا أنا لا قصد الجعل الخلق ليس من هذا الباب الذي تقصد الجميع أقول لا إذا قلت مجهوم فأنت كافر ولو لم تقصد مقصود الجميع وإذا قلت محدث قل أنا من باب ما يأتي من ربي من ما من, من ذكر من ربي محدث تمام ولو قلت محدث فأو كافر ولو لم يقولوا قصد الجميع لأن السلف لا يصغرون القرآن هكذا القرآن قلوا كلام الله غير مخلوق. فإذا تكلموا على آية محدث لوردة في الأنبياء صرت شعراء. قالوا محدث ب... طبعا هذا جنس الكلام. فعل الله فعل الله ما يشاء. قالوا محدث باعتبار أنه نزلت كتب قبلها إذا إذا أريد به القرآن هذا بسير جمع. واضح. يعني يراد بذلك أنه أحدث الكتب عادا كما قال إسحاق بالعرش. يعني نزل قبله توراة وإنجيله. ففي ألفاظ هذا باب واسع جدا هذا المفروض نأخذ فيه محاضرات في ألفاظ هي في نفسها بدعية باطلة كفرية أو ضالة من وافق الطائفة مثل ما قلنا في الشخص لما يقول أنا مرجي هو مبتدي عند السلف مباشرة لو لم ولو لم يقل لست أريد بالإرجاء لأنه الذهب مرة يترجم لإبراهيم بن طهما فإبراهيم مرجي معروف في كتب الجرح والتعديل الأوائل يرغونه بالإرجاء لكن الذهبي يريد دافع عن ايش قال قال من باب يرجو اهل الكبائر طيب اللي يرجو الأهل الكبائر ليس من الذي يرجو الأهل الكبائر لا يسمونه مرجئا سموه راجي في فرق راجي من الرجاء ارجو وذاك سفيان قال نرجو للمحسن وذي مقيد الرجاء ليس مطلقا انما ترجو للمحسن وتخاف على المسيء قال الإمام الصوفي الثوري رحمه الله نسمع بالشديد فنخاف والله فلان مات على خمر فلان مات مرابي فلان مات ترك شيء من حقوق الله تعالى التي لك بها فنخاف نسمع بالشديد فنخاف ونسمع باللين فلان مات ساجد من المسلمين فلان مات مصائب فلان كذا فلان كذا فنرجو ونسمع باللين فنرجو لا نشهد على الأحياء ولا نقضي على الأموات. هذا في المسلمين هذا عقيد ذهل الإسلام لكن ما يقول وعد أنا مرجي يقول له مبتدع مباشرة ولو لم يكن له قصد المرجع نعم شوف شوف شوف قصد الأسمان دي مهمة جدا فإذاك اللفظ نفسه لماذا لماذا لما جاءوا ناس قالوا بالوقف هي أي نقطة لما واحد يقول قلم الله وأسكت وليس قصد الشك وليس قصد أن أضمر أن القرآن مخلوق شوف نفع عن نفسي قصدين هذا صرح بها جماعة منهم قالوا لو لماذا أنت تتوقف قالنا لا أقول من باب أنه أضمر خلق القرآن استتر يعني لأن بعض الناس محمد بن شجاع الثلجي هو يقول قراء مخلوق لكن لما شاف شدة أيام المتوكيل صار يقول أقول كلام الله من باب سماء الله وأرض الله وأزكوت شوف التجام سمي ترس الجامعية هذا النوع كافر جني طيب في نوع آخر قالوا لا نحن لا نقول مخلوق غير مخلوق إن لا نصرح بهذا لا نقول مخلوق ونغير مخلوق ليس من باب أننا نتصدر بأن القرآن مخلوق ولا من باب أننا نشك ولكن من باب أسكت كما سكت السلف ويضم السلف ما نطقه بيحدا هذا ما حكمه هذا جهمي عند السلف يقول ولو لم يكن عنده قصد الجهمية ولو لم يقصد ما أراد ابن الثلج مثلا ولو لم يريد ما أراد الجهمية فهو لماذا؟ لان اللفظ بذاته شعار للجبي هو كفر سواء كان باعثه الشك سواء كان باعثه التسطر بخلق القرآن سواء كان باعثه ادعاء اتباع السلف الوقف بذاته كفر وهذه النقطه التي لم يفهمها بعض الناس حينما خلطوا المساله اذا اللفظ يكون عند اهل خاص بهم من وافقوا عليه من وفقهم عليه كفر طيب في نقطة أخرى يخلط بين الناس هي ماذا؟ هي الألفاظ المجملة التي تقتضي حقا وباطلا إذن في لفظ خالص للكافرين خالص لأهل البدع نحكم له بحكم الطائفة يعني مثل ما وجأنا واحد مثلا وقال القرآن محدث هكذا كافر جمي قال واحد شيء معنا لا لا لا لا لا ما أريد ما أردت محدث بمعنى مخلوق أريد محدث بمعنى لا هذه الصغة الكفرية هذا التركيب مبتدى وخبر القرآن معدث كفر ناقد من نواقد الإسلام واضح لأن الصياق اللي جاءت في القرآن قال من ذكر من ربهم من للابتداء فأبانت أن الذكر من الله ثم قال محدثين على جهة الوصف وهذا باب طويل جدا لو انطيل في الخروج من تفسير فرق بين الوصف والخبر المهم هذا موضوع آخر لعنا نشره في موطن آخر لكن قصدي أنه ليه قول هذا الكلام كفر هذا هذا داود الظاهر كفر أول ما كفر بالقرآن محدث كفره طيب في لفظ مجمل لا هو صريح في البدعة ولا هو صريح في السن اللفظ المجمل ولا هو صريح في السنة ولا هو صريح في البدعة لفظ حمال ذو هذا يشتنب في العقائد لا يتكلم بالأرفاظ المجملة الحمالة في العقائد واضح. وهذا اللفظ الذي يتكلم به اللفظ المجمل يستفصل فيه عن مراد صاحبه معكس اللفظ يكون الشعار ده البداء ولذلك بعض الناس خلط بين مسألة اللفظ واللفظ المجمل فقال لك اللفظ يستفصل عن صاحبه لا اللفظ بالقرآن يعني ليس من باب الألفاظ المجملة بل هو من باب العقائد التي يشعر للجميع فرق بين كذلك مثلا بعض يخلط يقول لك إنكار الحد من باب الألفاظ المجمل لا لا إنكار الحد من شعار جهمي ولذلك تواطى الأيما أن من أنكر الحد فأجهن في سياق إثبات ترى لأن السلف جاء عنهم نفي الحد باعتبار إثبات الصفات أي نفي الكيف عنها شرحنا هذا لا يحددون كذا بلا حد ولا كذا يعني يريدون بلا تحديد يعني يريدون بلا تشبيه بلا كيف لكن من قال مثل الله موجود بلا مك بلا حد الله في السماء بلا حد أو قال الله في السماء بلا مكان أو الله في السماء بلا جهة أو الله عز وجل في السماء بلا تحيز هذه قيود الجمعية هذا جميل وإذا كسر لي أقول هذا طيب واحد يقول لك طيب هوين في المكان يقصد الذي يحيط بالله شفت الذي يقصد نرجع للأساس هل من قال بالوقف نسأله عن قصده هل توافق الجميع على التستر لا نسأله هل من قال باللفظ بالقرآن نسأله عن قصدي هل تريد الفعل ولا تريد الحركة ولا تريد القرآن ولا إيش قصدك لا نسأله والدليل أن السائف ما سأله ولا تفصله بل في من سأل من صرح قال مثل الكرابيسي يقول للإمام أحمد أنا أريد حركتي وفعلي أحمد يقول له جهني لأن هذا أصل الجهن قبل ما يظهر الكرابيسي والبشر المريسي قالوا باللفظ الوقف إذن أنا مرته اذا اذا كان مراته واحد يسالني من ينفي الجهه كافر قالوا له يعني ينفي الجهه ينفي الجهة ينفي في العلوم في العلوم هذا نفي للعلوم الحقيقي لذلك انتم بعض الناس يخلط بين اللفظ المجمل واللفظ ال... الصريح في البدعه اللفظ المجمل هو اللفظ الذي يقتضي حقا وباطلا وهذا يكون له سياقاته ممكن يكون من باب العموم الذي يحتاج إلى الصفصال من باب المطلق الذي يحتاج إلى التقييد هذا قد يصدر ولذلك ليس لفظ الجبر مثلا الجبر لفظ الجبر لفظ مجمل لفظ مجمل ايه نعم ولذلك السلف نهوا عنه وقالوا قل جبلا لا, لا تقول جبرا لأن جبر أو قريبين سواء من اشتقاقهم الكبير أو في بعض دلائل المعنى والاشتراك لكن السلف قالوا اتركها يعني استعملها أهل البدع اتركوها ممكن تدخلها من باب الجبار جبر قلوب العباد على ما يشاء فهو من باب الجبر هو الإكراح لذا كهو يحتمل جبارة بمعنى جبل وفطر وهي الأولى ويأتي جبارة بمعنى أكره وسلب اختيار الشخص السلف قالوا الله عز وجل ينزح عن, عن الثاني، فلذلك لما كان الله حمال وجهين كان يوسع ولم يقولوا إنما قالوا نقول جبلة جبلة، ففي ألفاظ تأتي مجملة يحتاج الصيصر، لكن الألفاظ التي هي شعار لأهل البدع والتجهم في سياق فيها صريح خاص الألفاظ الكلامية. لا يحدثون من وافقهم عليه فمثلهم missiles ولو ولو خال فقصدوا. وهذا طريقة سلف الحكم ترى. أين؟ هذا الباب باب من جدا للطالب العلم حتى يفرق بينه. نفس الآن اليوم مثلاً الوعد حتى في صيغة شرك صريحة. واحد مثلا قال صيغة شرك صريحة فمشرك ولو لم يكن قصده قصد المشركين يعني مثلا واحد يقول لك حنا لما نقول يا رسول الله لماذا نكفر ولاك لما يقولوا يا لات يا عزة هم يريدون أن تفعل بنفسه لو سلمنا الله بذاته كفر. لأنه دعاء لغير الله والكفر جاء مناط الكفر تنزل على من دعا غير الله هذا مناط الكفر سواء دعاه ويعتقد فيه الربوضية يعتقد فيه أنه له كرامات يعتقد فيه هذا أمر زائد يزيده كفرا لكن مجرد أن يدعوه ويسأله أن يسأله ما لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى واضح لأنه عندها الآن سؤال وتطرح سؤال أنت لما تقول مثلا يا رسول الله شخص هذا يقول يا رسول الله شفع لي أو ادعوني أو ادعو الله لي أو أي طلب من المطالب هنا سؤال الآن هل النبي صلى الله عليه وسلم هو يجيبك ويعطيك ما تريد فإن قلت هو يعطيني ما أريد الشيء في الربوية لأنك جعلت مع الله ندا لماذا؟ لأن أنت تسأل يا رسول الله ذاك يسأل وذاك يسأل وفي, وفي ناس منافقين وفي ناس زنادق في الباطن ويقولون يا رسول الله فإذا كان النبي يجيب هؤلاء جميعا على تعدد الأصوات واختلاف اللغات وتعدد اللهجات النبي ووحي وحي صلى الله عليه وسلم لا يعرف العبراني طلب من زيد بن ثابت قالوا تعلم لسان اليهود حتى أستطيع أن أكاتبهم كما عند يدون بيستني صح. فهأنت واحد يجي إنجليزي يدعو بريطاني يدعو روسي يدعو صيني يدعو كل واحد بلهجاته وأصوات مختلفة اعطيت السمع مطلق له وهذا الشرك في الربوضي إذا قلت النبي يسمع أولئك جميعاً ويجيبهم ويعطيهم عاجاتهم هذا الشركة في الربوين أعطيت السلم مطلق وعلم مطلق إذا قلت لا لا لا لا هو ما, ما هو ليعطينا إنما هو يقول لله عز وجل هذا الشركة الوسائط هذا الشركة الوسائط خرجت من الأول تحت في الشركة الوسائط هذه هي النقطة اللي كان يتعلل بها المشركون. إذا خوصروا أن هؤلاء لا يملكون لا يقدرون ليس لهم سمع مطلق ليس لهم كذا أم لهم آذان أم لهم كذا فإذا قالوا وحصروا قالوا لا هو يتوسط لنا أقول له هو يقول له ويقول لله عز وجل فهنا رجعت شركة الوصائق فهي القصة كلها إذا قلت يا فلان في مقام لذكرنا ما نسألك عن اعتقادك ما نقول لك إيش تعتقد في من تدعو؟ هل تعتقد أن رب مع الله هو ينفع بذاته ويضر بذاته فين قال نعم قال الكفر وإن قال لا فهو فهو مو بجدع لأحسب الحكم عندنا لا هذا ليس صحيح المناط نزل في القرآن على من دعا من دونه على من دعا من هو من أضل ممن يدعو من دون الله ملا يستجيب له ولا يوم القيامة وهم عنده عبارة في المسئلة ما لنا بعض التوحيد إن شاء الله في سورة في استعراض التوحيد سنفهم هذا أكثر لذلك ربنا يقول والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباصي تفه إلى الماء ليبلغ فه وما هو ببلي ثم قال وما دعاء الكافرين هذا دعاء الكافرين يدعون من دونه إلا في ظلم إذا مناط الشرع تنزل على من دعى من دونه سواء دعى من دونه يعتقد في الذ دون ربوبية يعتقد في الملك المطلق يعتقد في واصية شفيع عند الله أنه حق يرفع الحاجات يتوسط أي اعتقاد هذا لا نسأله إحنا من نفس العقل وكفر، مبسوط، مشلق ضاهر وباطن، وإذا توفق على ذلك هو جهنم، لا كفر فهو كفر، هكذا الموضوع. هكذا عشقاتنا. أما نبقى نقول لماذا هذا دع؟ دع كذا، دع كذا، صار القول بالنس ليس كفرا وهذا اللي يرجع لللفظ، لو تذكرون لما حاججنا اللفظية. اسأل الله الذي يناظر عن اللفظية، هل اللفظ بالقرآن كفر بنفسه؟ فإذا قلت كفر بنفسه، إذا لاذا لاحتشر الصيصر، إنما الاستفسار في الشيء الحمال. إذا قلت لا هو ليس كفر حتى ننظر لقصدي صاحبي. إذن السلف ظلموا من كفروه ولم يستفصنوا عن قصده بل ظلموا من كفروه وقد صرح بقصد كالكارابيسي قال أنا أريد الحركة والفعل فهذه هذه الأمور تقصيلية هنا العلم يبدأ تفرق من اللفظ المجمل اللي نعم يحتاج إلى استفصال أن فيه شبهة تتعلق بخبر وشبهة خبر والسياق هو اللي حدد فأنا نقول لا تشتني بهذا اللفظ مثل راعنا الصحابة يقولوا كلمة على لسانهم واضحة بمعنى أرعيني سمعك أسمعني كذا كلمة أدب والتماس واحترام وتوقير للنبي البشير النذير صلى الله عليه وسلم لكن هي في بعض الألسن ممن كان يخاطب النبي سواء لسان اليهود أو ما تسطر به أهل النفاق هي فيها طعن في, نبوة في, في, في قدره صلى الله عليه وسلم فإذا كان اللفظ الصريح ليوقع فيه مشابهة غير مقصوده على التبع مع ناس مخالفين نهين عنه فما بالك باللفظ نفسه لكل هو من خارج من عند المبتدع لفظا ومعنى فهو من باب أولى اجتنابه وتركه وذا قال وقول انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب الأليش فالوعيد الواضح لمن يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم والشريعة شريعة عظيمة سبحانه من أنزلها وأحكمها شريعة لأحكمة الألفاظ وربت أهلها بأحكامها والقرآن ما أدبه الله وأدبه سبحانه كما قال ابن مسعود فمما أدب الله به إبادة الألفاظ ومما استدرج به الشيطان عباد الله المؤمنين أو الناس عموما ويريد أن يفتن الله المؤمنين هي تغيير الألفاظ إبليس عنده قاعدة في الوسوسة وهو أنه يغير الأسماء للمسميات القبيحة يسميها بالأسماء الحسنة ويأتي للمسميات الحسنة ويسميها أسماء قبيحة بالتنفير وهذا فعل ما آدم عليه الصلاة والسلام قال يا آدم هل أدلك؟ شوف بالعرض يعني شوف أنت تفهم اللغة الفرق بين واحد يقول لك أأدلك وبين يقول لك هل أدلك في فرق نعم بفرق بين همزة الاستفاء وبين هد لأن الاستفاء حمال ولد الاستفاء يا أم الباب لكن حمالة قد تكون للإنكار قد تكون للتوبيخ قد تكون للتقريق تكون عندها معاني لكن هل للعرض؟ أصل فيها العرض قد تخرج عن سياقها لكن الأصل لما أقول لك هل تأكل الطعام؟ يعني هنا كأني تنزلت معك في الرتبة على العرض يعني أعرض عليك بلطف وتأني فهمت؟ إذا كربنا يقول فدلاهما بغرور فدلاهما إيش؟ بغرور يعني في في تغرير والمغرر الغرور والمغرر هو الذي يأتيك بالألغاز الحسنة وهو يريد أن يرميك في بئر هل أدل على شجرة الخلد ربنا يقول لا تقرب هذه شجرة فتكون من الظالمين شوف شو شجرة الخلد وملك لا يبلا ما نهاكما ربكم عن هذه شجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور احذر يدخلك الشيطان هذا الباب يعطيك للأسماء القبيحة الأسماء المسميات القبيحة ويسميها لك الأسماء الحزنة وانظر في زماننا زماننا هذا شيء سواء في العقائد كما تقدم أو في أبواب الأحكام الشرعية يعني بعض الناس يسمي ربا ثوائد يسمي الرشوة إكرامية يسمي الزنا علاقة شخصية حميمية هكذا أفعال الخمر مشهور روحي. يقول أفعال قبيحة حتى بعضهم صار يستحي يقول أسماء شرعية يقول لك فعل مخيل بالحياء مخيل بالحياء يعني. مخيل بالحياء هذا ممكن تدخل خوار من المرؤة يعني. شو غط وزاني وفعل أفعال الله نصر الله السطر العافي يقولك مخيب للحياة هذا من باب تخفيف الوطقة هذه الطريقة طريقة إبليس هذا ناج في التعامل مع الأحكام وناج إبليس ويستعمله أولياؤه في كل زمان ومكان فما يأتون للأسماء الحسنة والمسميات الحسنة كالتوعين ينفرون منه بألفاظ تشمئز منها نفوس الظالمين يسموا توحيد تفريق ويسموا التكفير تفجير وإرهاب وإرعاب وسموا الولاء والبراء عقيدة الغلوب والتطرف وكذا هذه طراء من أسلوب منهج من من أين أخذوا؟ من عند إبليس وموجود حتى عند الطوائف يعني ذلك ينبيزون أهل السنة فمن الخوارج يقولوا على أهل الحديث مرجئة والمرجئة تقول على أهل الحديث خوارج والشيع يقول على أهل الحديث نواصب والقدريه يقولوا على أهل الحديث مجبره والمجبرة يقولوا على أهل الحديث نفات فكل واحد ماذا؟ ينبذك يروح لأهل وينفر منك لكن لا يلحق أهل الحديث ولا اعتقاد أهل الحديث من ذلك أشياء بفضل الله يتعلم لذلك نحن نقول من الأشياء التي ينتبه لها الإنسان بسألة الأسماء بسألة الأسماء درس عظيم تستفيدوا من هذه الآية الأرضledين الله تبارك وتعالى قال بعد ذلك ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ينزل عليكم خير من ربكم قوله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب قال ابن عباس هم يهود المدينة أنا صار فالمشركون مشركوا اهل مكة أن ينزل عليكم أي على رسولكم من خير من ربكم أراد النبوة والإسلام في هذه الرحمة قولان أحدوه أن النبوة قالوا علي بن أبي الطالب ومحمد بن علي بن الحسين ومجاري والثاني ان الإسلام قال ابن عباس والمقاتل قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والره قوله تعالى ما ننسخ قال سبب نزولها أن اليهود قالت لما نسخت القبلة إن محمدا يحل لأصحاب إذا شاء ويحرم عليهم إذا شاء يعني ردها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فنزلت هذه الآية يعني جوابا على ما قال تقول العرب يقول مصنف نسخة الشمس الظل إذا أذهبته وحلت محلة طبعا هذا القول هو قول عموم أهل اللغة وأهل التفسير أن النسخ الشرعي مأخوذ لغة من قول العرب نسخة الشمس الظل وليس من نسخته الكتاب كما زعم النحاس واضح في كتاب نسخ المنسوخ بل الذي عليه أكثر اللغة وعمتهم وهذا الذي يدل عليه موافقة اللسان السلف في تعبيرهم أو في استعمال نفض النسخ وكذلك ما جاء في كتاب السنة أن النسخ من باب الذهاب والإزالة وضع باب الذهاب أو الإذهاب والإزالة نسخت الشمس الظل إذا اذهبت أي شمس اذهبت الظل وحلت وحلت محله ففيها نوع إقامة شيء مكان شيء وضع ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لم تكن نبوة قط إلا تناسخت ما معنى تناسخت يعني بدلت. بدلت اثارها بدلت أثارها في الناس يعني إلا ما رحمه الله من بقاء طائف النهي قالوا في المراد بهذا النسخ ثلاثة أقوال أحدها رفع اللفظ والحكم طبعا هو المراد هذه أنواع النسخ الذي يتكلم عنه المصنف هي أنواع النسخ وضع أن يرفع اللفظ والحكم نسمي نحن نسخ التلاوة والحكم يرفع اللفظ يرفع الحكم قال قول السدي طيب والثاني تبديل الآية بغيرها يعني تبقى الآية يبقى حكمها لكن يأتي حكم آخر قال هذا قول ابن قول مقاتل وروي عن ابن عباس والثالث رفع الحكم مع بقاء اللفظ يرفع الحكم ينسخ يعني يذهب يبقى اللفظ أو التلاوة أو يبقى الحرف مثبتا أرواه مجاد عن أصحاب ابن و وبه قال أبو العالية إن هذه ثلاثة أنواع للنص ويقول بها آل الحديث ثلاثا الرافضة وجمع من المعتزين. واضح. جمع من المعتزين. النسخ الثاني اللي هو تبديل الآية بغيرها. ااا أن تبدل الآية بغيرها أو أفر الثالث اللي هو رفع الحكم مع بقاء اللفظ. واضح. ااا رفع الحكم مع بقاء اللفظ هذا كثير في القرآن. ولا علو يأتي معنا بعض النماذج وأنا فصلت هذا في دروس القراءة دروس الناسخ والمنزوع. طيب. ثم قال المصنف طبعا هنا فقط باب النسخ هو باب شريعي. إنه في آية النحل قال وإذا بدلنا آية ما كان آية والله الله أعلم بما ينزل. بدلنا آية ما كان آية. تبديل آية ما كان آية والنسخ. نعم. سبحان وتعالى. قال وَقُرِئَنَّ سَأَهَا بفتح النون مع الهمزة ما ننسخ من ايه او ننساها او ننساها ننساها هذا قراته بعمر بن كثير بفتح النون يسن الهمز ما ننسخ من ايه او ننساها عين اخرها عن النسخ هنا يقول بمعنى نؤخرها من باب نسخت الامر الاخر قوله تعالى لك بخير منها او مثلها خير منها قال ابن عباس منها وأيصر على الناس قوله تعالى أو مثلها ألف الثواب والمنفعة فتكون الحكمة في تبديلها بمثل بمثلها الاختبار الله يفعل ما يشاء سبحانه قال فتقول تقول الآية لم تعلم يا محمد أنني أذكر من طبري فإذا جميلة في قضية أنه نسخ تشريع في قوله تعالى لم تعلم أن الله له على كل شيء قدير لما قال سبحانه ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثليات ثم قال ألم تعلم على على هذا الاستفام يسمى استفام تقريري استفام تقريري هو أنك لما يكون الشخص يقر بما تقول له ويقر لا يجحده فتقول له ألم أفعل كذا ألم أقول لك كذا فهو يقر أنك قلت له كقوله تبارك وتعالى ألم نشرح لك صدرك ألم يجدك يتيما وهكذا هو يقر بذلك المستفهم له أو عنده يقر هذا يسمى إقراري وهذا يستعمل في حق المؤمنين فإذا جاء قوله تعالى ألم تعلم خطابا هنا لأهل الإسلام فهم مقررون أن الله على كل شيء قدير إذا ضم من آثار تلك القدرة ومن أعلام قدرته سبحانه وفي خلقه يشرح ما شاء جل وعلا إذن قبل هنا قال ألم تعلم يا محمد أن لي ملك السماوات والأرض الله يتصرف فيهما بالتدبير ويدبر الأمر إذا هو يفصل الآيات سبحانه يحلل ويحرم وسلطانه دون غيري أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاء وأمر فيهما وفيما فيهما بما أشاء وأنهى عم أشاء وأنسخ وأبدل وأغير من أحكام التي أحكم بها في إباد ما أشاء إذا أشاء وأقر فيهما ما أشاء هذا باب من أبوى برموبيا لباب الحكيمية باب حاكمية الله تبارك وتعالى ففيها أن الله يحكم ما يشاء ينعم ما يشاء ينسخ ما يشاء يبدل ما يشاء يغير ما يشاء فمن ادعى ذلك نفسه فوق كيف واضح من ادعى أنه عنده أصل سن الأحكام تحليلا وتحريما للخلق وعقائد وأنه هو ينسخ ماشاء شاء ويسكت ما شاء والأمر أوله وآخره إليه هذا سمطاغوت هذا مثل فرعون مثل النمرود ومثل أي واحد يدعي ذلك سواء كانوا جماعة أو فردا ومثل ما قال الله تعالى في أهل الكتاب تأخذوا أحباره مرهبان أربابا بعض الناس ليفهم أهل الكتاب ما هي منصب الرهبان عنده النصارى كيف ينظرون ل... ل... ل... لبابا الكنيسة مثلا ينظرون له على أنه هو يا الله هو صورة ما يعبدون في الأرض ولذلك يعطونه حق التحليل والتحليل. يعني الآن مثلا نص موجود في الإنجيل ثقوا على النصارى من حق البابا يسقطه كل جماعة هذا النص في مثلا في مسألة الطلاق شنودة كان يقرر طبعا هذه القاعدة الشنودة أن الطلاق لعلة الزنا طبعا الطلاق هو مجرم في العهد الجديد جريمة حرام هذا كفر جريم الطلاق مطلقا أصل في الإباحة فيجرمونه في النصرانيح فلما جاء التعديل أنه في نصارى تضيق بين المرأة والرجل المعيشة ولو دخلتك مثلا في جوجل وشفت أحداث ما يقع مرة شفت قصة امراه كبيرة بالسن زوجها يضربها ضرب الكسعي هي وبناته يخرجوا بالشارع ويشرب يتناول مخدرات المصارع في مصر تريد تطلق من هذا الزوج نحن في الشريعة نطلقها مرأة الحقها ضرر وكذا تطلق قد يطلق الحاكم ويعذر بعد الرجل هذا فهي يقول يقول لا لا طلق ما في طلاق ما في طلاق طلاق حرام متى تطلق جاء شنو قال لي الزنا لعلة الزنا ماذا يعني تشوفه جزني لما تشوف طبعا زنا وترتد تخرج من دينها يعني تروح تصير مسلمه وكذا هناك يطلق اما او ايش يراها تزني فصارت كثير من النساء النصارى وعد اعداد هوله يرتكبوا الفحشه لكي يطلقها الزوج ومع ذلك بعض ما يطلقها كم قصه فهم ضاق عليهم الأمر فلما جاتوا أدرس هذا لي بعد شنود انتخبوه لما جاتوا أدرس وشاف في مشاكل فبدأ يقول لا لابد ننظر حلول كيف ننظر حلول؟ هو نص عندك الآن أنت ترى هذا نص وقدس يعني مثل ماذا؟ نعطيكم مثال احنا مثلا عندنا الربا حرام الربا النسيئة ربا الفضل حرام بالنص رياض المتفق عليهنا نتكلم في الفصول المختلفة أو الخمر حرام فيجي شخص يقول للجماعة والله الخمر كثور و... وفي أمور نس حتى يعني ما ننظروا في الحكم هذا كثر لو قال أنا عندي الحق أسقط أمر الله عز وجل يعني خمر هذا الذي أحلى والله أنا أحرم عفونا الذي حرمه الله أنا أجعله الناس أحلى أنا عندي الحق إذا ادعى هذا الحق فهو طهوج هذا هو منصب النصارى منصب البابا عند النصارى ومنصب الحاقام عند اليهود هو منصب أن يسقط وينسخ من الدين ما شاء. النسخ بما يكون إحنا النسخ يكون دليل بدليل يعني حتى أهل الحديث خلاف الأهل الرأي وهذا نصر الإمام الشافعي نصرا طويلا في كتبه أن سنه النبي لا تنسخ القرآن سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي اللي هي مصدر المصادر التلقي والتشريع لا تنسخ القرآن خلاف الأهل الرأي وهذا القول بدعة قول بأن السنة تنسخ القرآن من بدأ أهل الرأي في الاستدلال أكثر من قصة فكيف لو جاء شخص وقال كلام العالم أو عالم ادعى ذاك نفسه فطغط أو شخص ادعى في عالم فرضي فهو كفر فقال العالم كلامه ينسخ كلام الله ليوا الرفع الإزالة شيء يقره الله فيجي العالم يرفعه يقول خلاص يا شباح ما في ما في خمر حرام من اليوم وهذه أحط طغطية مسيلمة لأن مسيلمة ماذا صنع لقومه؟ جعلهم الصلاة صلاة صلاة أسقط عليهم أو صار ثلاث صلاة أسقط عليهم الفجر والإشاء وجعلهم يركعون يزيدون بلا ركوع ركو لهم أمور هذا اللي يدعي لنفسهم ويسقط ركعا من ركعات الظهور عنده الحق في ذلك فوق طاقت لذلك هؤلاء لا يفهمون الحاكمية سواء القطبيين ولا الجفات من على الطعام لأنك أنت لو تنظر في في, في منصب البابا فقد تفهم هل في الشريعة هناك عالم عنده هذا الحق؟ لا هل نقول لك سنة النبي لا تنسخ لأنها نوع من التشريع؟ وقد تأتي بأحكام عينية ليست موجودة في القرآن عينها وهذا معروف ومع ذلك الشافعي ما صار طبعا ليس الشافعي ممثل لنفسه حتى أحمد لو بعض الكلام الشافعي طول في هذا كثيرا في مناقشة اهل الراي حتى لما أرد الطحاوي نرد في حكام القرآن في المقدمة يعني حاول يأتي بما خفه وما ثقل مناقش بالمشرفين وما اجت بي شيء جديد كل ايراداته مناقشه كل امثلته م... ما هي صحيحة. حتى يثبت انه في سنه تنسخ القران وهذا من تناقضاته ما يقبروش لا يقبلون خبر الواحد وفي نفس الوقت يقولوا ينسخ القران هل ما هذا الموضوع اخر فما بالك بقول العالم واحد يقول لك العالم الفلاني ينسخ الاجماع هذا كفر إجمع أهل مستقرة تكلم لي وفضارة أهل قبلة من دعا المفاحد ينسخه فهو كافر يعني مثل إجمع أهل القبلة على تحريم المحرمات الظاهرة وجوب الواجبات الظاهرة فيوجه شخص وقال جمعة الخير هذا الحكم في العالم الفلاني خلاص أفتاد تفقت اللجنة الفلانية ولا الهيئة الفلانية تفقت على أمن هذا الحكم امتداء مثلا أعطوه مثال هذا وقع للنصارى بالمناسبة مثال هذا ربنا قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات ما هي الأيام معدودات؟ أجمع أهل العلم رمضان لو, لو جاءت لجنة علمية شرعية وكذا قالوا جماعة الخير تقرر من هذا السنة فصاعدا لوجود حر شديد وتعب شديد وأيام طويلة ونصوم أكثر من خمسين ساعة مثلا في بعض الكوري صبوكثرة يوم صيام وكذا وكذا قررت اللجنة أن يكون رمضان في الشتاء يعني مثلا صوم رمضان في ذي الحجة هذه اللجنة طواغيت تجدت لي صر لا طواغيت يا رجل الذي يقول قال الله قال الرسول وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد ما هذه النقطة التي ترك بها أهل الكتاب الصيام أنه مخرو للشتاء رعوا أخذوا فتوى الطواغيت ولذكر ابو نقل اتخذوا أحبارهم روان أربابة يعني هم ليس عبادتهم هم لم يطوفوا بهم وهم أحياء لم يسجدوا لهم إن كان بعضهم قد فعل لم يذبحوا تحت أقدامهم لم يتقربوا إليهم بالزلفة إنما كانوا العلماء يقولون رمضان هذا العام أجلناه حر شديد خلوه صوموا من عشرة أيام وعشرين يوم ستكون لكم في, في الشتوية وبعدين صاروا يضيفوا عشرة عشرة حتى تركوه كلهم. هذه قسم الطواغيج. بعد ناس ليه في ماذا؟ لو الجماعة علماء وقارحون علماء فضلوا مش عندكم. قالوا جماعة قررنا أنه الظهر ثلاث ركعات كفار طواغيج ومن صدقهم وتابعهم فهو مثلهم. ولولا ولو كان يعتقد وجوب الركعات الظهر أنها أربعة. شو بتشير كقطعه؟ هنا تفهم شدة الطع. في الحكمة هذه الحكمة التي تكلم عنها. طيب. هذا الوضع موجود في كل الأديان الوضعيه الديمقراطية العلمانية الليبرالية الاشتراكية الرأس هذه هي حقيقة هذه الأديان لمن اراد أن يفهمها هي أديان تعطي الحق للإنسان كإنسان أو من كان ممثلا عنه بحسب الوضع الموجود أنه يسن ويسقط من الأحكام ما وفق عواه وإذا لك سن القانون مبني على مبني على اختيار الإنسان في المجتمعي ليس على ضرورة شرعية ومرجعية شرعية لا يعني مثلا لما تسأل هؤلاء العلمانيين طبعا فاهمين تقولوا أنتم ليش تحرموا عمل قوم لوط تقولوا أن هذه مجتمعات إسلامية لا تقبل طيب لو وادنا هذه المجتمعات إسلامية سو وضعوا قانون قالوا جماعة هل تسمعهم بزوج الرجل من الرجل هذا ليس صار في أوروبا أول دولة من أول دول هولندا مثلا هذه دولة دولة تزعم الدين والصليب وعندهم ملكة وإن كانت تحكم ملكية دستورية و بريطانيا دولة جدعين نصرانية وهي ما يدخل ثلاث سلبان في عالمها. لكن كيف قرر عمل قوملوت وصار حلالا مرخصا وعقد معتبر باللجأ البرلمانات هل ممثل الشعب قرروا بعد ما كانوا تلقى المحاضرات في في جامعة بريطانيا وأمريكا على خطر الشذوذ والسود وكذا؟ صار اليوم لي ما يستطيع أحد أن ينتقد هؤلاء. ولان يعرضوا وتميز عنصره صار مباح هكذا هم اسقطوا دينهم بعض الناس يريد ياخذ ذلك الوضع في الحاكميه الشريعه في العقائد والواجبات والحلال والحرام يريد أن يسقطها في على المسلمين أو المنتسبين الى الاسلام يريد ان يفرض عليهم نفس الحاله يعني لو أن المجتمع عنده توجه لرغبه معينه نسقط من أحكام الله تعالى ما يوافق رغبة المجتمع هذه الطاغوتية هذه هي الطاغوتية التي قال الله في أهلها اتخذوا أحبار مرهبان وقربابا لذلك العالم في الشريعة هو مربوط هو خاضع هو ملتزم بالشرع ولذلك في مقام ما يستوي فيه العالم والعامين كلاهما خاضع لحكم الله رب العالمين والله ما يجيب نقول هذا عالم وهذا أكثر مني علما وأكثر مني سبقا يظهر في التلفزيون وعنده دكتوراء وعنده بطيخ وعنده كذا لا لا لا هو في المعلوم من الدين بالضرورة فيما يستوي في, في علم العالم والجاء للعالم ها أنت وهو سواء من شرط طيب وفي علم الخاصة يشهد بشرطه وفق أدلة شرعية يريد حكم الله ليس هوا فلان ولا رغبة إلا وإذا عجز قال عجزتو ولا يألو ولا يقصر لأنه لو قصر ولم يشتد الاجتهاد الذي ينبغي فإنه آثم إذا اشتهد بالجهل هنا شوف الشريعة هذا الفرق بين علماء الربانيين وبين الطواغيت من الأحبار والرهباء فهمتوا ما هذه مسألة ركزوا فيها ومتبعوا لها لذلك نظرتنا نحن لأي عالم من العلماء رحمه الله تعالى هي نظرة يعني إذا كان إجماع فان الأمة عصمت أن تجتمع على الضلالة الله تعالى وفق هذه الأمة وعصمها أنها يجتمعوا أهلها في مقام الدين على الضلالة لا يجتمعون على الضلالة قد يكثر في الأمة المفسدون وعلماء السوء الضلالة لكن لا يجمعون على أمر لذلك الجماعة يقول لك أجمعوا على العقيدة الفلانية شعر يحكو الإجماع على عقيدة هذا إجماع أفكين فهمت هذا يجتمعوا وحصلوا عقيدة لذلك في زمن عبد الغني المقدسي قالوا له أجمعنا قال كيف أجمعتم وأنتم كلكم أنا أعلم منكم كيف كيف يكون إجماع أنا لست فيه هالمهم شايف من قبل هذا النقطة قال الله تعالى تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل قوله تعالى تريدون أن تسألوا رسولكم في سبب نزول أقوال حلوة أن رافع بن حريم لا وهب بن زيد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتنا بكتاب نقرأه تنزله من السماء علينا وفجر لنا أنهارا حتى نتبعك هذه للآية قال ابن عباس والثاني أن قريشا سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا أي جبل الصفا ذهبا فقال هو لكم كالمائدة لبني إسرائيل فأبوا قاله مجايد والثالث أن رجلا قال يا رسول الله لو كانت كفاراتنا ككفارات بني إسرائيلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا نبغيها ما أعطاكم, الله خير ما اعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل كانوا إذا أصاب حدم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفارتها فإن كفرها فإن كانت له خزيا في الدنيا وإن لم يكفرها كانت له خزيا في الآخرة فقد أعطاكم الله خيرا مما أعطى بني إسرائيل فقال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهم فنزلت هذه الايه قال أبو العلي والرابع أن جماعة من المشركين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا وقال اخر لن نؤمن لن حتى تسير لنا جبال مكه او تسير لنا جبال مكة وقال عبد الله بن ابي اميه لن نؤمن لك حتى تأتي بكتابنا السماء فيه من الله رب العالمين الابن اميه اعلم أني قد أرسلت محمد إلى الناس. شوف هذا كله تعنت وقال آخر هل لا جئت بكتابك مجتمعا كما جاء موسى بالتوراة فنزلت هذه الآية ذكر محمد بن إسحاق والأنباري ذكره محمد بن إسحاق والأنباري قالوا في المخاطبين بهذه الآية أقوال حدوى أنهم قريش قالوا ابن عباس مجاهد الثاني يهود قالهم مقاتل فأما الرسول هنا فهو محمد صلى الله عليه وسلم والذي سأل موسى من قبل قولهم أرنا الله جارا والسالوا ذلك نبيا ام لا انهم سالوا ذلك كانوا سالوا النبي فقال انه من لك حتى تفجر او تفجر لنا من الارض ينبوع وقاله ابن عباس اذا قولي تاتي بالله وملائكته قبيله طيب وقال ابو العلي المعنى وما يتبدل الشده بالرخاء وسواء السبيل ان يوسطه ان يعدل عن السبيل او يضل عن جد السبيل طيب قال الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا سدم من عند أنفسهم لا يجب قالوا تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم في سبب, في سبب نزولها ثلاثة أقوال أحدها أن حيي بن أخطر وأبا ياسر كان جاهدين في رد الناس عن الإسلام فنزلت هذه الآية قاله ابن عباس والثاني أن كعب بن أشرف كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه كفار قريش في شعره وكان المشركون واليهود من اهل المدينة يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدمها فأمر, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصفي عنهم عدم القتال فنزلت هذه الآية قاله عبد الله بن كعب بن مالك والساز أن نفرا من اليهود دعوا وعما وعمارا إلى دينهم فأبى فنزلت هذه الآية قاله مقاتل ومعنى ود احب وتمنى أهل الكتاب اليهود والمعنى مودة لكفركم من عند أنفسهم لأنه عندهم الحق لاحظوا يريدونكم تكفروا من نفسه ليس لأن هذا هو الحق سبحان الله قول تعالى حتى يأتي الله بأمره قال ابن عباس وجاء الله بأمره في النظير في بل غزة بل بالجلاء والنفي وفي قريضة بالقتل والسمين فصل وقدره يعني ابن عباس وابن مسعود وابن العالية رضي الله عنه قال أن العفو الصفحة منسوخ منسوخ بقول تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله يعني استقرت الأحكام بعد ذلك قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله قال أي تجدوه أي تجدو ثوابه قال الله تعالى وقالوا ليدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك قل وآتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلا من أسلم وجهه لله قولوا تعالى وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصرى قال ابن عباس يهود المدينه ونصارى نجران عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اليهود ليست النصارى على شيء ولا يدخل الجنة إلا من كان يهوديا وكفروا بالإنجيل وعيسى وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وكفروا بالتوراه وموسى فقال الله تعالى تلك امنيهم واعلم أن الكلام في هذه الآية مجمل ومعناه قالت اليهود لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة إلا من كان هودا وقالت النصرة لا يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا قالوا الهدو جمعها إبد مم. تلك أمانئهم أذاك أشيء يتمنونه الأمانية يعني الأكاذيب يعني عن أبي العلاء كما عند ابن أبي حاتم يعني يتمنونه على الله وظن يظنون هذا معنى قول ابن عباس مجيد قوله تعالى قل هاتوا برهانكم أي حجتكم إن كنتم صادقين لأن الجنة لا يدخلها إلا من كان هدى ونصارى ثم بين الله تعالى أنه ليس كما زعموا فقال بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن قال بلى إثبات لمن نفوه من دخول غيرهم الجنة يعني ليس كما تقوله بل يدخل من أسلم وجهه لله قال ومعنى أسلمون بمعنى أخلص وفي الوجه قولان أنه الدين والأثن العمل يعني أخلص وجهه خلص دينه أخلص وجهه أخلص عمله يعني إخلاص إسلام توحيد فرض الله بالعبادة والبراءة معبودات من دونه قوله تعالى ومحسن أي في عمله وهذا شرط الاتباع وهذه قاعدة تقدمت معنا لما قلنا قول الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هادوا في ايه ذات قال فمن آمن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلاه اجر عند ربي قلنا قاعدة أنه في مقام يرد النصارى وغيرهم لما يقال من أسلم وهو محسن أسلم هو محسن اسلم يعني وحد الله ليس عنده شرك لا يكون مشركا في باب التوحيد باب صول الدين التوحيد لا يكون مشركا لا عنده شرك في الربوية ولا شرك في الصفات ولا شرك في الالوهيه طيب هذا يكفي وحده وقاله هو محسن موافق الشريعة لماذا؟ لأنه في يهود كانوا ما عندهم شرك في التوحيد أو كانوا مسلمين على ما كان عليه أولوهم وضع كانوا بعض بني إسرائيل يعني كان على ما عليه أولوهم في التوحيد وبعضهم كان متمسك طبعاً عنهم قلة ومتمسك بشيء من عهد التوراة المنسوخ وقد أدرك الناس من القرآن فلم يتبع هذا كفر إذا كربنا قال وهو محسن إحسانه هنا أي موافقته لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون عليها أي في عمله فلو أجره فهنا ضمن الله تعالى له أن له أجرا قال لا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولهم يحزنون على يتركونه وكما قال سعيد بن جبير فلا خوف عليهم يعني في الاخره ولا هم يحزنون يعني لا يحزنون للموت نكتفي بهذا القدر سائلين الله تعالى تنفيقه وسداده ووداه ورشاده والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله وبارك فيكم